وكنا قد وصلنا إلى التقسيم الرابع للاسم من حيث كونه منقوصا أو مقصورا أو ممدودا أو صحيحا فمن يتفضل بالقراءه بارك الله في الكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين التقسيم الرابع للاسم من حيث كونه منقوصا أو مقصورا أو ممدودا أو صحيحا ينقسم الاسم إلى منقوص ومقصور وممدود وصحيح فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها كالداعي والمنادي فخرج بالاسم الفعل كرضية وبالمعرب المبني كالذي و. بالذي آخر... بالذي آخره ياء والمقصور وبلا وبلا زمة الأسماء الخمسة في حالة الجر وبمكسور ما قبلها نحو ضب ورمي فإنه ملحق بالصحيح لسكون ما قبل يائه ما قبل يائه إذا نحن لدينا الآن تقسيم الرابع للاسم من حيث كونه مقصراً أو مكسوراً أو ممدودا أو صحيح وضع بالبداية الب بتعريف المنقوص قال هو الاسم المعرب أول حدد هو اسم إذا ليس بفعل هو معرب إذا ليس مبنيا الذي آخره ياء آخره ياء اذا أخرج الاسم المقصور ليس آخره ألف يجب أن, تكون يجب أن يكون في آخره ياء وهذه ياء تكون لازمة وأن يكون ما يكون ما قبل هذه الياء مكسور لذلك قال مثل الله قاطنا الداعي لاحظوا الداعي اسم معرب منتهي بياء مكسور ما قبلها انتهي بياء مكسور ما قبلها ثم بعد ذلك يشرح لنا هذا التعريف الذي اخرج بعض او أخرج الانواع الاخرى التي لا تندى تحت عنوان المقصو العلم المنقوص لذلك قال كلمة الاسم عند قام هو الاسم إذا خرج الفعل اذن الفعل لا علاقه له بالمنقوص مثل رضي و آه... معنى فاخره يا رضي هي لكن هذا فعل فلا علاقه له بالمنقوص عندما قال هو اسم المعرب إذا أيضا لا علاقه لنا بالمبني مثل كلمه الذي آخره يا, آخره يا آخره يا آخره يا لكن هذا مبني فلا يدخل ضمن المنقص طيب وبالذي آخره يا يعني قدت والاسم المعرب الذي آخره يا قال خرج من ذلك المقصود المقصور آخره ألف آخره ألف وبلازمة يعني بيا لازمة عندما قال يا لازمة خرجت الأسماء الخمسة في حالة الجر يعني مررت بأبيك بأبيك البحر جره أبي اسم مجروعا بره الياء لأنه من الأسماء الخمسة فهذه الياء ليست لازمة لذلك خرجت من تعريفي المنقوص وبمكسور ما قبلها لاحظوا مكسور ما قبلها تعريف تعريف وبمكسور ما قبلها نحو ظبي ظبي ورميا نحو ظبي منتهي بياء وياء لازمه وهو اسم لكن قبل الياء سكون فاذا ليس من المنقوص ورميا كذلك فهذا يسمونه ملحقا بالصحيح لماذا يسمونه يعني ملحقا بالصحيح يسمونه شبه الصحيح يسمونه شبه الصحيح لماذا لان لظهور الحركات الثلاثة على اخره تظهر الحركات الثلاثة على اخره نقول هذا ظبي هذا ظبي يشرب من دلو <تصفيق> نقول رأيت ظبيا مررت بظبي إذا هذه تظهر عليه الحركات الثلاثة ليس هنا شبه الصخي وهو يعني ينتهي بياء لازمة لكن ما قبل اسم معرب ينتهي بياء لازمة لكن هذه الياء قبل قبلها سكون فإذا ليس من المنقوص في شيء طيب المنقوص الآن هو, الاسم هو اسم ليس مبنيا هو معرب في آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها طيب لماذا سمي منقوصا؟ سمي منقوصا لان أحروفه تنقص في حالة التنكير في حالتي الرفع والجر كما تعلمون. تقول جاء قاض تحذف الياء جاء قاض مررت بمحام هذا النقص هذا النقص في حالتي الرفع والجر سبب في تسميتة المنقوص بينما تثبت الياء في حالة النص. رأيت قاضيا رأيت قاضيا نعم هناك هذا إذا تجرد من يكون أو الإضافة أما إذا كان يكون فتثبت أدى. جاء يكون جاء ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون جاء قاضي العدل قاضي العدل طبعاً إذا الآن في حالة إذا تجرد من ألوا الإضافة حذفت ياءه في حالتي الرفع والجر وطبعا هذه ترد في حالة النصب تكون موجودة في حالة النصب وترد ايضا في حالة التسمية يعني جاء قاضيان جاء قاض جاء قاضيان مررت بمخام مررت بمخاميين في حالة التثنياء ردت هذه الياء هذا بالنسبة لي المنقوص ندخل الآن النوع الثاني وهو المقصور لاحظوا المقصور المقصور ينتهي بألف لازمة ينتهي بألف لازمة المنقوص ينتهي بياء لازمة تحذف في حالتي الرفع والجر إذا كان نكرة يعني هذه المعرفة ولا مضاف ولا مضاف فضل أستاذكم والمقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة كالهدا والمصطفى أخرج بالاسم الفعل والحرف كدعى وإلى وبالمعرب المبني المبني كأنا وهذا وبما آخره ألف المنقوص وبلازمة الأسماء الخمسة في حالة النصب والمثنى في حالة الرفع نعم، نحن نقول التعريفات دقيقة جدا تعريفات المفهيم دقيقة جدا كل كلمة لها معنى قال هو الاسم بكلمة الاسم اذا أخرج الفعل اذا الفعل والحرف لا علاقة لأي منهما بالمقصور فهو مصطلح مختص بالاسم ثم قال هو اسم المعرب ما يتم ورب ليس مبنيا إذا خرج المبني خرج المبني مثل أنا الضمائر انا وهذا اسماء الإشارة هذه اسماء مبنية اذا لا علاقة لها بالمقصور <تصفيق> الذي آخره ألف لازمة آخره ألف لازم إذن أخرج الآن الذي آخره يا اللي هو المنقوص تقال بلازمة أخرج الأسماء الخمسة في خالة النصب رأيت أباك شاهدت أخاك أكرمت ذل علمي فعلامة النصب الأسماء الخمسة الالف لكنها هذه علامة عارضة وليست لازمة إذا هنا لذلك قال في آخره ألف لازم لاحظوا كل كلمة لها مؤداها ثم المثنى المتنف في حالة الرفع جاء الطالبان في ألف لكن هذا لا علاقة له بالمقصور لا علاقة له بالمقصور طبعا المقصور هذه طبعا واضح اسم وهو معرب آخره ألف لاسمة واعطاني مثل هدى ومصطفى هذه الألف يا شباب هذه الألف كما تعلمون جميعا إما أن تكون يعني منقلبة تكون منقلبة عن, عن وو مثلا مثل عصا عصا عفوة هذه منقلبة عن واو عصا منقلبة عن واو أو تكون منقلبة عن عن ياء مثل فتا فتايا فتا اصلا منقلبة عن ياء أو تكون مزيدة للتأنيس مثل خبلة مثل عطشة ذكرى واحيان تكون هذه الالف يعني للالحاق تكون لي للالحاق نعم طبعا الان المقصور هناك فائده ارجو الانتباه الى ايضا اذا نون المقصور يعني ا م ذلك الكتاب لا رايك فيه هدى هدى لاحظوا هدى هنا المقصور منون على ذلك لكن هذه ألفه تحذف تحذف الفه لفظا نعهدا هذا التنوين عن لفظ لكن الألف لم تنفذ تحذف لفظا وتثبت خط وتثبت خطا تحذف لفظا وتثبت خطا كن فتا فان لكن الالف هذه ثبتت في الخط لكن في اللفظ انا ما اعمل نقول كن فتى قلت كن فتى ذكرت التنوين فقط فاذا هنا فائده اذا نون المقصور حذفت الفه لفظا وثبتت خطا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كن فتى نبيلا مثلا نعم انتهى الآن من المقصور ينتقل الى تعريف الممدود تفضل يا ابو عبد الله قال والممدود هو الاسم المعرب الذي آخره همزة تلي ألفا زائدة كصحراء وحمراء والصحيح ما عدا ذلك كرجل وكتاب نلاحظ الممدود ممدود في خرف مد ممدود الخرف الممدود يعني في ألف وبعد الألف في همزة هو الاسم المعرب أولا هو اسم إذا أخرج الفعل معرب أخرج المبديار الذي آخره همزة تلي ألفا زائدة يعني تأتي بعد ألف زائدة. إذن ما قبل هذه الهمزة في ألف لكن شرط في هذه الألف تكون هذه الألف زائدة مثل صخراء ومعياره يا أخوان هذا إنه يمكن قصره صخرات كل صخرة, صخرة. بيضاء بيضاء حمراء حمراء شقراء شقراء يمكن قصر الممدود وهذه علامته لكن إذا قلت كلمة ماء طالب الماء, الماء لا في همزه وفي عن ألف لكن هذه الألف ليست زائدة فهذا ليس من الممدود كلمة أداء عن همزة قبلها ألف لكن الألف ليست زائدة فهذا أيضا ليس ممدودا لأن الألف هنا أصلا هي منقلبة أصلا هي منقلبة يعني همزة الـ الـ الممدود أحيانا فيها تفصيل فيها تفصيل قد تكون أصلية يسمون الناس أحيانا قراء الحسن اللظيف والضاء قد تكون مبدلة من واو أو ياء مثل آه مثلا سماء سماء أصلها سموة سموة أصلها فهذه منقلبة عن عداء عدوة فهذا أصلها ايضا منقلبة عن واو أصلها آه واو آه مثلا قد تكون مزيدة للتأنيس مثل حسناء حمراء قد تكون أيضا مزيدا للإلحق مثل حرباء وقوباء أنواع من أنواع الداء والعياذ بالله إذا الممدود يشترط فيه كما يقول الشيخ أن يكون في آخر همزه بعد ألف زائده نعم قال صحيح إذا كان الاسم ليس منقوصا ولا مقصورا ولا ممدودا فهو صحيح ولاحظنا شبه الصحيح الذي هو فيه ياء لازمه في آخره ما قبل الياء سكون وليس كسرة مثل ظبي ورمي ظبي ورمي ونقول ذلك نعم شبه الصحيح ظبي ودلو وهدي وسعي سعيون هذا يسمونه شبه الصحيح لأنه الحركات تضرع مثل الصحيح طيب دخل الآن في معلومة أخرى تفضل هل المقصور والممدود قياسي ام سماعي تفضل وكل من المقصور والممدود قياسي وهو موضع نظر الصرفي وسماعي وهو موضع نظر وهو موضع نظر, نظر اللغوي الذي يسرد الفاظ العرب ويضع معانيها بإزائها آه. الان المقصور والممدود منه سماعي ومنه قياسي القياسي هذا موضوع صرفي هذا موضع نظر الصرفي. يعني علماء الصرف ينظرون في هذا القياسي اما ما هو السماعي فهذا موضوع لغوي فهذا موضع نظر اللغوي الذي يسرد الفاظ العرب يعني هذا في المعادل نجده في المعادل ويضع معانيها بإذائها هي سرد يسرد سرد يسرد نعم وإذن لدينا في المقصور والممدود قياسي وسماعي وما يهتم به الصرفي هو القياسي أما السماعي فهذا من اتصاص اللغوي ومن اتصاص المعاجم اللغوية أو المعجمات اللغوية دخل الآن في المقصور القياسي يعني موضع نظر الصرفي نعم تفضل فالمقصور المصور القياسي هو كل اسم معتل اللام له نظير في له نظير من الصحيح ملتز ملتزم فتح ما قبل آخره وذلك كمصدر الفعل المعتل الله الذي على وزن فعل بفتح بفتح بفتح فكسر كالجوى والهوى والعمى فإنه نظير الفرح والآشر والطربي نعم اذا المقصور القياسي <تصفيق> المقصور القياسي يعني في كتاب اسمه مقاييس المقصور والممدود لأبا علي الفارسي تحقيق الدكتور حسن هندوي حفظه الله ممكن الرجوع إليه فيه تفصيل جميل جدا في فالمقصور القياسي هو كل اسم معتل لله واضح هذا لكن هنا القيد اين القيد له نظير من الصحيح له نظير من الصحيح يعني له نظير في الأسماء الصحيحة ملتزم فتح ما قبل اخر يعني كما كنا المقصور ينتهي بألف لا ما قبلها مفتوح وهنا القياسي يعني له نظير في الصحيح اعطانا امثله اعطانا الان اين وذلك كمصدر الفعل المعتل اللام الذي على وزن فاعل, فاعل بفتح فكسر بفتح الفاء وكسر العين فاعل على وزن فاعل, فاعل مثل الجوى الآن الجوى الأصل ما هو جوية جوية والهوى هوية والعمى عمية مثل الآن فرحه تأخذ منه الفرح والأشهر أشهر الأشهر والترم طربة يعني إذا مصدر ما هو فعله جوية الهواء ما هو فعله هذا مصدر الهواء المصدر ما هو فعله هوية العمى مصدر ما هو فعله عامية ماذا يقابل هل يوجد نظير نظيف الصحيح نعم له نظيف الصحيح فرحة فاعله مصدره الفرح مثل الجوى فعل أشرة فاعل فتح فكسر مصدره الاشر مثل الهوى والجوى والعمى الطرب طريبة طربا طربا فاعله الكره كرية الغوى غويه طب هنا وهكذا نعم الآن هذا الموضع الأول من المواضع المقصور القياس المقصور القياس الموضع الثاني والثالث تفضل وكفعل بكسر ففتح في جمع فعله بكسر فسكون وفعل بفتح بضم ففتح في جمع فعله بضم فسكون نحو فرية وفرا ومريا ومرا ومديه ومدى وزبية وزبا فان نظيرهما قرابين بالكسر وقرب بالضم في جمع قربة بالكسر وقربة بالضم نعم الان الموضع الثاني والثالث لدينا فعل بكسر ففتح لكن هذا مشروط ان يكون جمعا لفعل فعله فعل فعلة, فعله بكسر فسكون جمعها فعل بكسر ففتح طيب ما, من ما مثال ذلك نقول مريه فريه فريه فعله مريه فعله طيب مريه ما هو جمعها مرا مرا ما هو وزنها فعل فرن فعل فرية جمعها فرن فعل فعل نعم وفعل بضم في فتح في جمع فعله يعني لدينا فعل جمعها فعل ولدينا فعل جمعها فعل يعني بضم الفاء في المفرد والجمع وكسر الفاء في المفرد والجمع طب احنا الفارق بينهما فعل جمع فعل لاحظوا الفاء مكسورة في المفرد والجمع وفعل جمع فعل الفاء مضمومة في المفرد والجمع وعطانا أمثلة هو جمع يعني أمثلة بين الاثنين وثلاثه بين موضعين فقال فريا وفيران فريا جمعها فعل فعل مريا ميران كما ذكرت قبل قليل لأن مدي فعل جمعها مدن فعل زبيا فعل زبن فعل قال فان نظيرهما كرب بالكسر وقرب بالضم الان كرب معناها مفردها كرب قرب هو جمع مفرده مفرده قرب مفرده قربة. نعم هذا الموضع الثاني والثالث من مواضع المقصور القياسي وهو الجمع فعل على فعل وجمع فعل على فعل الموضع الرابع تفضل وكذا, وكذا كل اسم مفعول معتل لم زائد على الثلاثة كمعطى ومستدعى فإن نظيره مكرم ومستخرج وكذا لأن كل اسم مفعول هذا الموضع الرابع كل اسم مفعول معتل اللام زائد على الثلاثي اسم مفعول غير من غير الثلاثي اسم مفعول من الثلاثي على وزن مفعول من غير الثلاثي على وزن مضارعه مع بدل حرف المضارعه مضمومه وفتح ما قبل آخره مثل معطى اعطى اسم المفعول منه معطى معطى لاحظ هذا مقصور استدعى فهو مستدعى فهو مستدعى نظير ذلك مثل مكرم ومستخرج وما إلى ذلك نعم هذا واضح الموضع الخامس وكذا تفضل وكذا أفعل صيغة تفضيل كالأقصى أو لغيره كالأعمى ونظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمش إذا من مواضع المقصور القياسي هو وزن أفعل وزن افعل في صيغه التفضيل سواء كان التفضيل او لم يفيد التفضيل عندما تقول الأقصى الاقصى او قلت لغير تفضيل اعمى رجل اعمى هذا ما في تفضيل لكن هو على وزن افعل على وزن افعل الاخوى مثلا هذا لغير تفضيل قلت الاقصى قلت الاذنى قلت الادنى فهمتم طيب وراضلوه من الصحيح الأبعد والأمشي على وزن على وزن أفعل إذا من المواضع الموضع الخامس من المواضع المقصور القياسي هو وزن أفعل افاد التفضيل او أو لم يفيد التفضيل تفضل الموضع السادس وكذا ما كان جمعا لفعل وكذلك ما كان جمعا لفعل أنثى أفعل كالدنيا والدنى ونظيره الأخرى والأخر يعني إذا المحكنا جمع لفعل أنثى أفعل الدنى جمع دنيا جمع دنيا الدنى نظير ذلك الأخرى والأخرى نعم واضح هذا ايضا موضع السابع وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد من التاء على وزن فع... فعال بفتحتين وعلى الوحدة بالتاء كحصات وحصى ونظيره مدرة ومدر نعم الآن الموضع السابع من مواضع ورود المقصور القياسي أن يكون في أسماء الأجناس بشرط أن يدل على الجنع بالتجرد من التاء أو يدل على الوحدة بالتاء او يدل على الوحدة, على على الوحدة بالتاء كخصات وحصن. خصات وخصن لاحظوا الفرق بينهما التاء خصات وحصن. ونظيره مدرة ومدر فرق بينهما التاء كما نقول قطات وقطن قطات وقطن نعم هذا الموضع السابع الموضع الثامن وكذل مفعل مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان نحو ملها ومسعى ونظيره مذهب ومسرح. إذن وكذل المفعل علاوز المفعل المفعل مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان لأن مفعل يمكن يكون اسم مكان يمكن يكون اسم زمان يمكن يكون يكون مصدر نميا يمكن يكون مصدر نميا. مثل تعطك مثل ملها مثلا مسعى ااا قلت سعيت مسعا حميدا هذا مصدر ميم يعني سعيا حميدا طفت في المسعى اسم مكان المسعى بين الصفا والمروه مثلا ليلا ونهارا صار زمان اليس كذلك إذا ونظيره قال مذهب ومسرح إذا ما يدل على اسم الزمان واسم المكان أو المصدر الميمي ويكون على وزن مفعل يعني من غير فلع. على وزن مفعل على وزن مفعل على وزن إذا الآن حدد لنا المواضع التي يأتي فيها المقصور قياسيا قياسيا كهل الآن في الممدود القياسي ولا علاقة له في السماع لأن ذلك من اختصاص المعجمات ومن اختصاص اللغوي والممدود القياسي تفضل قال والممدود القياسي كل اسم معتل الله له نظير من الصحيح الآخر ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو إرعوى ارعواء ارعو وابتغاء ابتغاء واستقصاء استقصاء فان نظيرها من الصحيح احمر احمرار احمرارا واقتدار اقتدارا واستخرج استخراجا نعم اذا المندود, المندود القياسي ايضا له نظير لاحظ القياس معك له نظير من الصحيح ما هو نظير من الصحيح الاخر ملتزم فيه زياده ألف قبل اخريه كما كما يعني اتضح هذا في تعريف الاسم الممدود الاول موضع هو المصدر اي مصدر مصدر الفعل الذي يكون في اوله همزه وصل مصدر الفعل الذي يكون في اوله همزة وصل مثل رعى رعوا رعوا ان رعوا مصدر تاد بماذا هذا اسم ممدود اسم ممدود ته بهمزة همزه وقبلها الف زائده وابتغى ابتغاءا تغبطغاءا ايضا ابتغاءا ايضا هذا اسم ممدوده هو مصدر الفعل الذي بدا بهمزه في وصل استقصى استقصاء نقول انجلاء انجلاء ارتاء ارتاء استقصى استقصاء وهكذا نعم وعطاكم نصيب تيح مرة احمرارا واقتدار اقتدارا واستخراجا إلى آخر إذا هذا الموضع الأول هو مصدر الفعل الذي يبدأ بحمزة وصف طيب الموضع الثاني وكذا مصدر كل فعل معتل لا ميوازن أفعل كأعطى إعطاءا وأملأ إملاءا فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما واحسن احسانا اذا هنا كل فعل معتل اللام يوازن أفعال يعني على وزن أفعال فعل رباعي على وزن افعل معتل الآخر معتل الآخر مثل أعطاء إعطاء تاخذ إعطاء هذا ممدود الفعل تبع أعطاء على وزن أفعال وهو معتل الاخر أم لا إملاءا وهكذا وقال نظيره من الصحيح مثل أكرم إكراما وأحسن إحسانا نعم الموضع الثالث وكذا كل ما كان مفردا لأفعلة ككساء أو أكسية ورداء أو أردية فإن نظيره من الصحيح همار وأحمرة وسلاح وأسلحة إذا المواضع الاسم الممدود الاسم الممدود وكل ما كان مفرد لأفعال مفرد جمع على وزن أفعال عندنا جمع على وزن أفعال مفرده يكون اسم ممدود أكسيا هذا جمع وزنه أفعال ما هو مفرده كساء كساء اسم ممدود كساء اسم ممدود رداء مفرد ارديه ارديه أفعال أرضية, أرضية أفعال مفرده رضا وهكذا أعطانا النظير في في الصحيح مثل حمار وأحمر وسلاح وأصح الموضوع الرابع وكذا كل مصدر لفعل بفتحتين دالا على صوت أو داء كرغا لصوت البعير والثغاء لصوت الشاه فإن نظيره الصراخ كالمش... كالمشا فإن نظيره الزكام إذن الموضع الرابع من ووضع الاسم الممدود أو الممدود القياسي هو أيضا مصدر لفاعل على وزن فعل لكن قيد هنا قيد قيد يعني هنا عندما قال على وزن مثلا كان مفردا لفعل قال كل فعل معتل الله بوزن أفعل القيد على وزن فعل يكون معتل الاخر هنا وضعنا قال كل مصدر لفعل بفتحتين دالا على صوت أو ذا يعني على فعل على وزن فعل عفوا على وزن فعل على وزن فعل لكن اشترط أن يكون دالا على صوت أو ذا على صوت أو ذا مثل الرغا رغا تعرفون صوت البعير الرغا رغا فعل رغا فعل وهو يدل على صوت الصغاء وهذا صوت الشاه نعم فإن نظيره الصراخ والمشاء فإن نظيره الزكام نظيره فإن نظيره الزكام هذا مرض مفشاء مرض نعم داء يعني داء نعم حتى يأتي هو ايضا الممدود ياتي على وزن فعال مثل العجاء وعلى وزن افعال معطاء يأتي على معطاءها أيضا نعم والسماع منها منهما ما فقد ذلك النظير اذا السماع من المقصور ومن الممدود الذي لا يكون له نظير من الصحيح، الذي لا يكون له نظير وهذا من مهمة اللغويين من مهمة المعجمات أعطاني الآن بعض الأمثلة فمن المقصور سناعا تفضل نعم قال فمن المقصور سماعا الفتى واحد الفتيان والحجا أي العقل والسنا أي الضوء والثراء أي التراب هذه كلها أنفلي تحفظ يعني وهذه كلها يعني تأخذ من المعجنة تفضل ومن الممدود سماعا ومن الممدود سماعا أثرا بالفتح لكثرة المال والعذاء بالكسر للنعل والفتاء بالضم لحداة السن والسنا بفتح السين لل للشرعة. أعطانا بعض الأمثلة للمقصور السماعي وللممدود السماعي. فالمقصور السماعي كما ذكر يعني الفتا والحجة والسنا والثرى وغير ذلك. ومن الممدود السماعي أيضا الثراء كما تعلمون يعني كثرة المال الحذاء أو فتاء يعني شاب فتي فتاء لحديث السن والسناء بفتح السين يعني السناء غير السناء السناء غير السناء بفتح السين السناء بمعنى الشرف السناء بمعنى المدح وما إلى ذلك نعم وقد أجمعوا فضل يعطينا فائده <تصفيق> وقد أجمعوا على جواز قصر الممدود للضرورة كقوله لا بد من صنع وإن طال السفر واختلفوا في مد المقصور فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون وحجتهم قول الشاعر سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء آه. الآن في جماع عند الصرفين على جواز قصر الممدود لكن هو قيد هنا قيد بالضرورة لأنه يعني يجوز قصر الممدود صخرة صخرة بعيدا بعيدا شقراء شقراء وهكذا وقال كقوله لا بد من صنع صنع الصنع وإن طال الصفح صنع نعم واختلفوا في مد المقصور هل يجوز مد المقصور أم لا يجوز البصريون أو البصريون لا يجوزون ذلك يعني عندهم المقصور لا يمد اما الممدود فيقصر اما الكوفيون فيجيزون مد المقصور وحجتهم قول الشاعر سيغنيني الذي اغناك عني فلا فقر يدم ولا غناء ولا غناه ولا غنا فهنا مد المقصور غناء طبهم مد المقصور في هذا قد انتهى من النوع الثالث من أنواع الـ الـ الـ الاسم المسمى تقسيم الرابع الاسم حيث يكونه أو مقصورا أو ممدودا أو صحيحا طبعا هو تعرض للنواحي الصرفية في هذه الأسماء لم يتعرض للنواحي العربية لأن ذلك من عمل النحوي. بالنسبة للإعراب هذا من عمل النحوي وتعلمون جميعا بأن الاسم المقصور تقدر عليه حركات تقديرا لذلك قص. لذلك تسميه مقصورا لأن الحركات قصرت عنه أي قبست عنه لا تظهر والمنقوص تقدر الحركات على في حالتي الرفع والجر وتظهر في حالتي النصب. أما الممدود فكما تعلمون تظهر عليه الحركات هذا والله أعلى وأعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصلى وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته